وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ وَقَالَ لَا وَالِبَنَكُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاعَلْتُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَيْنِ فِي أَتَايِنَكَ قَالَ وَقَالَ إن بريء إِنِّي بَرِيءٌ أُمِّنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَرَى مَا نَكَرَوْنَهُ قال الله والله شديد العقاب إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْنَّبِيُّنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّاهُؤَلَاءِ بِنُومٍ وَمَن يَتَوَسَّكَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترى إذ يتوفى النبيين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذابا حريق ذلك مما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بها لفرعون والنبيين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ذلك بأنهم كفروا بأفر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 قَدْ بَغَى فرعون والذين من قبلهم كذبوا كَذَّبُوا ربهم رَبِّهِمْ بذنوبهم فأهلكناهم بِذُنُوبِهِمْ فَأَخْلَفْنَا فرعون وكلهم كانوا ظالمين وَعَذَّبْنَا شر وَآلَهُ بِعِندِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتُم ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ بِكُلِّ مَوْعِدٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَرْغَبَنَّ فِي الْحَرْبِ تَشْرِيدَ بِهِمْ مَّن خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَقْعَدَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتَكُمْ فَتُمَثِّلوا إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعزوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون قابعون يغلب مئتين وإن يكون موئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن نفيكم ضعفا فإن منكم مئة طابرة يغلبوا مئتي وإن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أجرا حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد آخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق مَا فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما وننتم حلالهم طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في ان الذين آمنوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا وانفقوا أولئك بعضهم اولىها بعض والذين امنوا ولم هاجروا ما لكم ولا يتين شيء حتى يهاجروا وإن تنفروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفتاد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورق كريم والذين آمنوا فَادْعُوا وَهَاجُوا وَجَاهِدُوا مَعْكُمْ فَأُولَئِكَ إِنْ كُنْتُمْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى شَيْءٍ عليم براءة الله اللَّهَ إلى إِلَى الَّذِينَ عَهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَتِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْضَ عَدَاءِ أَشْهُورٍ وَأَنَّمُ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي كَافِرِينَ وأذان مِنَ الله ورسوله يوم الحد أثبَن أن الله بريء من المشركين ورسول فانتبه فهُوَ قيِّمُ اللَّهِ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ قَيِّمُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأدموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأذوهم واحطروهم وطيذوا لهم كل من فإن تَابُوا وأطاروا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا تبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواه وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاتقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فقدوا عن سبيله إنهم كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة معتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكدوا أيمانهم بعد عهد وطعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صُدُورَ قَوْمٍ مؤمن ويذهب وعظ قلوبهم ويتعب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 فعتى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم ثقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام كمن آمن, كمن آمن بالله واليوم آخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهزل القوم الظالمين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 خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وَمَن يتولهم منكم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا, فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المبتل الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عينه فسوف يغنوكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم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 ولا يدينون بين الحظ من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بافواههم يقولون قولا الذين كفروا من قبل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 يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنظهره على الدين كله, على الدين كله ولو كره المشركون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 إنما النسيب زيادة في الكفر يضل بالمذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عزة ما حرم الله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 فأنزل الله سكينته عليه وأيته بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الشفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وفطالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطدا نتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وتيحلقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 ان تطبك حسنة تسؤهم وان تطبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتول إن تصبك حسنة تسؤهم وان تطبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم, ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إنا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 لو يجدون منجأ أو مرارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من ينهزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لهم أعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسناه تيفسين الله من فضله ورسوله سيؤذين الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله أحق أَن يرضوه إِن كانوا مؤمنين أَلَمْ يعلموا أَنَّهُ من يحاذب الله ورسوله فأن له نار جهنم فِيهَا فيها ذلك الخزي العظيم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 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضضون أيديهم نسواه فنسيهم إن المنافقين هم الفاتقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم قالبين في آهي حسبهم ولعن الله ولهم عذاب مقيم <تصفيق> كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعتم الذين من قبلكم بخلاقهم وقبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاترون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم صوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم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 اولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قابدين فيها ومتاكن طيبة في جنات عدن ورقوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 فضله فإن يتوجوا خيرا لهم وإن يتولوا الله عذابا أليما الله في الدنيا والآخرة فِي في الأرض من ولي ولا نطيع ومنهم من عهد الله لإن آتانا من فضله ولنكون وجن من الصالحين لما آتاهم من فضله فخذوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم ترهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في والذين لا يجدون إنا جهزأ فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلافرتوا لله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرك النبي وقالوا لا تنفروا في الحرق النار جهنم أشد حروا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاتأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنهم كفروا بالله إنكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين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 وَإِذَا أُنْذِرَتِ السُّورَةُ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الْقُرْبَى مِنْهُمْ وَقَالُوا زُرْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ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 ما على المحسنين من تبيل والله رفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تونوا وأعينهم تفيض من التمع حزنا تولوا وعنهم تفيض من الزمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنقار والذين استبعوهم بإحسان رضي الله, عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعز لهم جنات تجري تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أستث بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أستث بنيانه على شفاجرف أو أمن أستث بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يحتل قوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنفار الذين اتبعوا في ساعة العترة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن لله ولا يرغبوا بأن عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نطب ولا مخنطة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيظوا الكفار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 ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة أن الله مع المتقين وإذا مَا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتك هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو ثم لا يتوبون ولا هم يزكرون. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَضَاعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ تَمْكُرُونَ وَقَدْ ضَلَّ عَقْلُهُمْ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُون لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ